إلهي أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين إلهي ضارت النجوم ونامت العيون وأنت الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم إلهي فرشت الفرش وخلا كل حبيب بحبيبه وأنت حبيب المتهجدين وأنيس المستوحشين إلهي إن قردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي وإن قطعتني عن خدمتك فخدمة من أرتجي إلهي إن عذبتني فإني مستحق العذاب والنقم وإن عفوت عني فأنت أهل الجود والكرم يا سيدي لك أخلص العارفون وبفضلك نجى الصالحون وبرحمتك أناب المقصرون يا جميل العفو أذقني برد عفوك مغفرتك وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة